بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر بتنفعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تفدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يفعى وهو يخشى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحب مكرمة مرضاه ظهره بعيسي سبرة كرام برة خذ الإنسان ما أكثره من أي شيء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 شقصنا الأرض شقا فأنبسنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعابكم فإذا جمت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهبها قدرة أولا